فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الْدِيَارُ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا حسبوك جزائك الله الخير عن قبل أن نبدأ في تفسير الآيات في اس بي انا شخن الشخيشن بس, بس كابل, يعني يعني كابل يش... عشان ايش التليفون في في شع... عشان بس ايش بس. ما اعرفش بقى كان... ايفون ولا يعني. مش عارف السؤال في سؤال وعندنا الاخت الفاضلة تقول مع حكم من قام لصلاه الصبح وقد اشرف على الشروق دقائق هل يصلي السنة القبليه بعد ركعتين قبل الفجر ام يصلي السنه السؤال مش كامل لكن, لكن واجب عليه أن يصلي الفرد وينزي تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل من أدرك ركعة قبل طلوع من أدرك ركعة من الصبح قبل تروع الشمس فقد أدرك الصلاة وهنا الآن شرف الأمر على على أن تضيع الصلاة ومن شغله الفرد عن النفل فهو عند ربي معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغبون فلابد من البدء بصلاة الفريدة الأستاذ الإنسان بيقوم بنا حق بالأكل من الأبم وفيه موفرة دون العاملين هل يجد البيت لما يتم إعدام الطعام يومياً يرمونه في القمامة إذا سمحوا لك بذلك أجازة وإن كنت تشتري فالأبن مفيه في جهالة لا يصح ما حكم إذا كان ان خ... القاضي آ... خائفاً ينتقل حكم من سلطان او تهديد أو مشابه يتخلى عن القضية على العلم أنه يمكن أن, أن يشوبه خطر أعظم أو يعفو العدل هو عمتاً الحق أنه إذا علم العدل إذا علم الحق لا يعدل عنه لا يجوز له أن يعدل عنه بحرم الأحوال فالأولى له هنا في هذا الباب يعني أن يكون معضدا لمن له الحق فإن قشع نفسه الهلاك وغير ذلك فهنا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لكن المصيبة كل المصيبة أن يحكم بغير الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضى ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة لابد أن يحكم بما علم من الحق ويحكم بالحق ويغضب الحق عليكم السلامة وخبركاته. هل يغضب الفيزا كارت من البنك يجعل الراتب فيه شبه هو عمتا إذا كان ألزمتك الشركة بنزول بإنزال الراتب في البنك فأنت مضطر لذلك فالأولى ماذا تفعل أن تسحبه في أول يوم ينزل فيه ولا تطرق منه شيء تسحبه في أول يوم ينزل فيه حتى لا يستفيده منه وتبرأ صحتك بذلك نعم أنا جعلت للأبن بفيه مخرج لكن باتكلم على الأصل العام شير لأ الجزاز الزواج لزنه بس شو شير ممتلقة نعم طيب عندنا التفسير المفروض انا اصلا انا سيء الادب لانه عندنا فضيله الشيخ الدكتور, الدكتور بدران هذا شيخي وسيدي وهو أيضا مدير الجامعه جامعه العوله فانا انا انا والله بتكلم بين يدي بغباء وسوء ادب والتعدي هذا فقط لانه امراني فانتف ان ان اكمل فانا سأكمل التفسير وبعدين اترك المساله لسيدي وشيخي و الشيخنا كان يعتني بنا عنايه يعني جزا الله خير الجزاء وما ولا ياد في هذه الاوقات ايضا الا ان يعتني بنا فانا سااترك ان شاء الله اتحدث معك مدير الجمعيه جامعه الازك اللهم الله خير سيدي رب يرضى قال الله جل وعلا واتينا موسى الكتاب وجعله هدى لبني اسرائيل اخذوا من دوني وكيلا من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكور وأتينا موسى الكتاب هذه فيها أولا مسألة من الأهمية بمكان النبوة ليست مكتسبة حتى العلم وإن كان مكتسبا فأصله هبة الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ثم أتينا موسى الكتاب ويقصد بالكتاب هنا التوراة والتوراة أنا على وجه من أن نقول أن الله تكلم بها لأن الفرق بين القرآن والتوراة مزية القرآن العموم والشبول والنسخ مع أن الله قد, قد تكلم بها. واما التورات فقد جاء الدليل نصا بأن الله قد خطط توراته كما في حديث المحاججه حديث الصحيحيلي قال النبي صلى الله عليه وسلم حجه ادم موسى حجه ادم موسى ف موسى حجه ادم موسى فقال قال انت موسى بني اسرائيل قال نعم خالص ثماك الله برسالتي وخط لك التوراه وخاط لك التوراة بيده وآتينا موسى الكتاب يقصد ذلك التوراة والتوراة فيها هدى ما من كتاب انزل الله جل في علاء إلا هداية للعالمين وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى احنا قلنا الهداية أربعة مرات أربعة والكلام هنا على الهداية الهداية الدلالة والبيان والإرشاد الهداية هنا المقصود بها هداية الدلياة والبيان والإرشاد هداية الدلالة والبيان والإرشاد في قولي واجعناه هدى بيانا ودلالة وإرشاد وإقامة حجر هدى ونور كما قال الله جعلها في الآية أخرى تجعلونهم طلطيس تبدوناه وتخفون كثيرا قال وجعلناه هدى لبني اسرائيل طبعا جعلناه هدى لبني اسرائيل هذه فيها لفته من الكتاب ما هي اللفته التي يلفت انتباهنا الله جل في علاه بهذا طب اللفته الاولى هنا لما قالوا اتينا موسى الكتاب كما أنه صدر الباب في الصوره وصوره بني اسرائيل كما على اسرائيل صدر الباب لبناء لبيان فضيله النبي وان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين قال سبحان الذي اسرى بعبده تشريفاً له كما فصلنا أمس هنا أيضاً أراد أن يبين مكانة موسى عليه السلام هذه اللفتة قال وأتينا موسى الكتابة لأنه هدى لبني إسرائيل فيها اللفتة أخرى عقضية ما هي؟ انا انتظر الاجابه <تصفيق> انا الذي يصل الهدى هو الريح انا ابي اديني واحد ما شاء الله نعم صحيح ان دين الله واحد ملكه النقاب مع سلبي الطبقه طيب هو كلامكم صراحه جديده جدا كنت ارى غيرها لكن انزل على كلامي هي اجابه صديق هذا لفت انتباه الى موسى الى موسى دعوة موسى ونبوة موسى خاصة ليست وهذا تفضيل آخر لنبينا لبني اسرائيل تو قد نقول هنا هداه الدلاله ارشاد و... جوت هل الصوت موجود الان؟ اكمله اكمله الحمد لله سلط موجود إذن قال وآتئنا موسى الكتابة ولعناه هدى لبني إسرائيل قلنا الهداية أربعة هداية دلالة هداية عامة هي هداية الرجل هداية زوجة هداية الحيوانات حتى أن تأتي إلى طعامها وتستجلبه كما قال الله جل في علاء وأحينا إلى النحل أن اتخذوا من الجبال بيوتهم ومن الشجر ومن ما يعرشون وأيضا في قول الله جل في علاء لأنه خلق فهدى وهديناه النجدين فتكون الهداية عامة هداية كيفية اتيان الطعام والشراب استعمال الرجل في أمر الدنيا هذه هداية عامة لجميع الخلق وهداية ثانية خاصة هي هداية البيان والإرشاد والدلالة هذه بالكتاب بالكتب والرسل وهداية الثالثة هداية التوفيق وهي توفيق القلوب وهذه لا تكون إلا لرب القلوب القلوب بني اسمعين من الصعب الرحمن يقلبها كيف أشاء وايضا ايما قلب اراد ان يقيمه اقامه وايما قلب اراد الا الله ان الله بين المرء وقلبه قال هدى لبني اسرائيل ما هو هو توحيد الله جل هذه هي قضيه الكون الكبرى هذه هي قضيه الكون الكبرى توحيد الله جل والله ما خلق الخلق وارسل الرسل وانزل الكتب وقسم الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير إلا لتوحيد الله جل في علام والذي نفسي بيدي ما أمر الله, الله برفع السيف والقتال إلا من أجل توحيد الله جل في علام كما قال الله تعالى وما خلقت جينا للإنس إلا ليعبدون قال ابن عبس إلا ليوحدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله وليتنب الطاموت وما أرسلنا من قبلك رسول رسولي لا نوحي إليه أنه لا إله الأم فاعبدون يعني وحدون قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله في رواية حتى يشهدوا لا إله إلا الله ولما بعث معاذا إلى اليمن قاضيا معلما دائيا قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوم إليه إلى أن يوحدوا الله سبحانه جل في علام لذلك قال ألا تتخذوا من دون وكيلة وهنا إرداف الكلام عن موسى بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأنه أسئل بمحمد إلى بيت المغضس فصلى بالأنبياء فالأنبياء جميعهم دينهم واحد وشرائعهم شتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى ألا تتخذوا من دون وكيلة ألا تتخذوا من دون وكيلة أي ربا إلها وهنا يطلق على الله بأنه وكيل بأن الله جلال فعلها قادر حاجات صمد يصمد إليه في حاجتين ابتهالاً وضعاءاً وخضوعاً ومسكنة بذلك قال ألا تتخذوا يعني هو أتاكم هذا الكتاب بأعظم ما كان من حكمة في خلقكم هو توحيد الله جل فعلا ألا تتخذوا من دوني وكيلا أي لا تجعلوا لا شركاء ولا أندات ولذلك أنكر الله في الكتاب بأسر الكتاب كله يتكلم عن التوحيد وسواب من وحد وعقاب من أشرك قال الله جل وعلى من الناس من يتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله والذين آمنوا أشد حباً لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الحديث ابن مسعود ابن عن قال لو أن تجعل الله نداً وهو خلقه وحذر أنبياء وأصفياءهم من الشرك حين قال سبحانه وجل في أولئك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال الله تعالى للنبي وصفي ووسيد الخلق أجمعين قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من طبلك لأن أشركت لا أحبطن عملك ولا تكونان من الخاسرين وقال في, في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركة عن الشرك فمن عمل أعملاً أشرك فيه ما غيري تركته وشركه يؤتى برجل كما في الصححين أيضاً أشد الناس عذاباً يوم القيامة فيقول الله له, له أرأيت كنت تمتلك الدنيا أكدت مفتدياً بها من عذاب يوم القيامة قال الله منعم قال أطلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم أن تعبدني لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا الشرك وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذوري ظهوريته وأشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم قالوا بنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين قال ذرية من حملنا مع نوح يعني يا ذرية هذا نداء في إدمار النداء هنا بالمعنى يا ذرية من حملنا مع نوح يعني بني إسرائيل من ذرية نوح يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكور يذكره هنا الآن عندما يقول الله التي التي فعله ذرية من حملنا مع نوح يعني يا ذرية من حملنا مع نوح خذوا الكتابة بقوة واهتدوا ووحدوا ربكم من أجل, من أجل ذلك خلقاكم لكن قال إنه كان عبد يعني الآن الكلام في التفات هو يناديكم يا ذرية من, حمل من حملنا مع نوح أنتم قد أمرتم بالتوحيد فوحدوا ثم التفات الكلام على نوح كان الكلام على بني إسرائيل مع موسى عليه السلام الكلام عن نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبد الشكورة مع النسياق الآيات عن موسى وبني إسرائيل هذا الالتفاك ما الفائدة البلاغية فيه <تصفيق> نعم ممتاز لكن الفائدة البلاغية هنا هو صحيح كما بعثتم وأرثتم ممتازة كريمة ممتازة سلفي هو الأصل هنا الالتفات اولا للانتباه جذب الانتباه تفريغ القلب للتعليم الأمر الثاني في الالتفات هنا كانه قال وهو كان عبدا شكورا فأتسوا به فكونوا كذلك فأتسوا به فكونوا كذلك طال الله تعالى انه كان عبدا شكورا شكورا فعول وفعول بمعنى تكرار الشكر لأنه لا يكف عن الشكر يقال بأن نوح عليه السلام ما لبس ثوبا إلا شكرًا ربه عليه وما أكل أكلة إلا شكر الله عليها وما شرب شربة إلا حمد الله عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب منكم إذا, إذا أكل أحدكم من أكل أن يشكر عليها أن يحمده عليه وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه ولا خلاف أن إبراهيم كذلك عندما قال شاكراً لأنعمه لأن الأنعم لا تنتقي فإذا لن شاكراً ثم إش конечно فاعل وهذا سيخة مبلغة نوح لا يقدم على إبراهيم المعنى شاكرا لأن عمي الإضافة هنا إضافة للنعام التي لا تنتهي إذن شوف الله ينتهي وهكذا كان الأنبياء ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقيم الليلة حتى تتورم قدمه فيقال لو أن تغفر الله لك ما تقدم من دنبك وما تأخر فأقول أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا فهنا كأنه أمرهم الله جل فعلها بعد توحيده ومن توحيده شكره ولأن الناس تربويا الناس يتسون بغيرهم فجعل لهم نوحا عليه السلام أسوأ ونوح عليه السلام هو أول رسول إلى الأرض إنه كان عبدا شكورا ولذلك هناك خلاف من العلماء من يقدم نوح أم موسى عليهما السلام إنه كان عبدا شكورا أخف عند هذا قد تعديت أدبي, أدبي كثيرا وسيدي موجود فأنا سأترك المجال له تسمعون له يعني هو بعد ذلك يأمرنا بما يأمرنا به ونحن رهن إشارته قبل أن أختم أقول بفادي مستمتة من الآيات فقط ما بكم من نعمة فمن الله فواجب الشكر وهذا قطع العجب عن القلب تعلم أن الله الذي وفقك وسددك أما لو ترك المرء لنفسي هلك لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة نهار صباح مساء يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شعني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عيد الفائدة الثانية قضية الكلام الكبرى توحيد الله جل في علام اللي تتخذ من دون وكيلة الفائدة الثالثة نصف الدين الشكر نصف الدين الشكر نكتفي بهذا كثاني تعدي وأستغفر الله وأترك المجال لسيدي فاضلة الشيخ الدكتور قدران العياري هو مدير مدير جامعة و هو الرئيس الفعلي لجامعة العلا سيدي استغفر الله انت سيدنا فالامر اوليك لا لا لا انا نمس بس, بس جامعة الاسئلة و